وَجَعلْنَّ الْأَنْهَا رَتَجرِْيمٍ تَحتْتِهِم فَأَهلَكْنَهُ بِذُنُوبِهِم وَأَن شَأنَّ مِنْ بعدِهِمْ قَرْن آآخَرين وَلَونَ الزَّلن عَلَيْيكَ كِتابًا فِي قِرطاسِي فَلََسُهُ بِأَديهِمْ لَ قَا الذيين إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وَلَْ جَعَهُمَ لَََّ جعَهُ رَجلَون وَلَلَ بَسْنَ عَلَيْهِم م يَلْلبسُون وَلَ قَلِسْتُهْزِ أَابُِسُولم مِنْ قَبلِكَ فَحاق بَِّذينَ سَخِروا مِنهُم مَا كانَوا بِهِ يَسَْهْزئون.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 فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاء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 وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ومنزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء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 بِكَ فَأخَذنَاهُ بِالْبَأس وَضّ إ عَم ييتَذَّعون فَلَلاائِذ ج أَهُم بَأسنَا تَضّع ولكن قَسَت كلُوبُهُم وَزََّنَ لَهُ الشَّيطان مَا كانوا يَعملُون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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون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 مَا عَلَيككَ مِنْ حِسَابِ مِن شَيْئِ وَماَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءِ فَتَترُردَهُم فَتَكُونَ مِنَ الظالِمِين وَكَذَلِكَ فَتَن بَعْضَهُم بِبَعْضِل يَقولُُ أَهَا أُلَامَنْ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كَتَبَ ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بِجَهَالَتِهِمْ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 وَمَا تَسْكُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُو ال الذيذ يَيتَوَفَّكُ بِالليْلِ وَيعلملَمُ مَا جََحْتُ بِ النَّهَارِثُمَّ يَدَعَثُكُم فِيهِ لُقُبَ أَجَلم مسََّ ثَُّ إلَيْهِ مَ رجعكُمْ ثمُ يُونَبِّعُكُم بِماَاكُم تُم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 مُتَنَاقِبٌ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى قَالَ هَذَا رَبِّي فلما أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رئ الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحال جَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُُّنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ علما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 نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حكيم عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ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 قل الله ثم ذرهم خَوْضِهِمْ خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به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 فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذَلِكَ تقدير العزيز العليم وَهُوَ الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون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 فأخرجنا به نباتا كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا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 وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وَلَا تَسُبُ ال الذيينَ يَدْرُونَ مِن دُون اللهِ فَيَسُبُّ اللهَّه عَدوًا بِغَيْرِع الْْ كَذَلكَ زًَاَّا لِكُلّئَّة عَمَلَهُم ثمَُّ إى رَبِّهِم مجعُهُم فَيُونَبّئُهُم بِماَا كانوا يَععمللُون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِنْ هُوَ إِلَّا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ كَتَوَكَّلَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ولكن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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بِمَا كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَقَال أَوْنِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إن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 قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَجَعلُوا لللَّهِ مِنَّْ ذَرَأ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِنَ صبًا فَقالوا هذا للِلَّهِ بِزَامِهِم وَهذاَا لِشُرَكَانِ فمَا كانََ لِشُرَكَان إِهِمْ فَلَا يَصلِلُوا إى اللهَّ وَمَا كانََ لللهِ فَهُو يَصلِلُ إلَ شُرَكَانائمْ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 وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 وَهُوَ الذيذأَ شَأجََّات مَروشاتِ وَغَيْرَ مَوشاتٍ وَنَّخْلَ وَزَّرعى مُخْتَرِفًا أُكُلهُ وَالزَّيتُونَ وَرُّ وَزَّييتُونَ وَرُم نَمُتَشابِهَ وَغَييررَ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 إنِهُ لَكُمعَدوم مُب ثمانةَ أأَزْواج مِنَ الضَأنث نَنِ ومِنَ الْ المعزت نين قُلْآ الذكَ رَيْين حَرَّ مَ أَمِل الأُ فَيْن أَمْ مشْتَملت عَلَيْهِ أأَحامُ الْ الأُثَيين نَبّئونِي بِعِلمٍِ إكُ تُم صَادِق وَمِنَ الْإابِن سْنَينِ ومِن الْ البقرسْنَين قُلْآ الذَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِل الْ الأُ سَيَْنِ أَمْ مشْتَمَلت أم عَلَيْهِ أأَررحَامُ الْ الأُ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 قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرْ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَضٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنا نلَصَادِقُون فَإِن كَذَّبُوا كَفَقُ رَبّكُمْ ذُ رَرحْمَتِ وَاسِعََتِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن الْ القَوْمِ المجرمين.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 أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها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 يَوْمَا يأتي بعدْ آيات رَبِكَ لا يَ فَعنَنفسْسًان إمَهَا لَ تَكن آمَنَت مِنْ قَبلوا أَ كَسَبَت فيِي إمانهَا خَييرَ قُل تَذِرون إ مُ تَظِرُ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 وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَلِكَ أمرت وأنا أول المسلمين قُلْ أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء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 إَ الْ الأرْرضِ وَرَرفَ بَعْضَكُمْ فَوْوقَ ب بعدعْض دََرجاتٍ لَبلَلُوَكُم فيِي مَا آتكُم إِ رَبكَ سرَريع لِقابِ وَإِنهُ لَ